وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَأْمُونٌ حَنِيم